القران خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تقووا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنار والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Człowieka i prawa człowieka są bardzo ważne dla nas wszystkich.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 ذو الجلال والاكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأنه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 والناس إن استطعتم أن تنفذوا إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلام يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا وشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا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 هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يقوفون بينها وبين حميم الآن فبأي آلام لمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء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 ولماذا لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جاء فبأي الاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان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 وَمِنْ دُونِهِ مَا جَنَّتَا لِفَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِبَان مُدَهَّبَ مَتَالٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِبَان, مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخياب فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان